ولم ان لكل نفس ظلمت ما في الارض افتدت به واثر الندامه لما راوا العذاب فقضي بينهم بالقسط وهم لا يغلمون الا ان لله ما في السماوات والارض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 ما يجمعون قل ارئيتم ما انزل الله لكم من رزقا فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله ادنا لكم ام على الله تفتون وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ فَتْةً عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ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 வன மிஸ் காஸ்வ ஃபிசமா இவ அஸ்வரம் வல அஸ்வரம் லிக்கவல அக்ர இல்ல ஃபீகிச்சவிம்